jerikim أرسلنا كشاهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقرون وتسبحه بكره واصيلا ان الذي مَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا هَدَىٰ إِلَيْهِ اللَّهُ Al-Kān Allāh bīma ta’ammūnah khabīrah, bal zhalatum al-layyam qalb al-Rasūl wal-muminūnī lāhlihim abdah, wazulil dalik fi qulubikum, wazhalatun zhalnassaw, waqumtum qumahuburah, wa-malān yu. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ألك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تُم الى مَغَانٍ ما تَأْخُذُوها نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَ كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل هَٰسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ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 جَعَلَ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلْتَكُونُوا هَادِيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَقُم سِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَتْ لَوْلَا وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَّا يَجِدُنَّ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيراً، هم الذين كفوا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معروف أن يبلغ محب.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 كلمة وكانوا أحص بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء. فاصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلمو، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو الذي أرسل رسوله.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 ولوضع فاستوى على سوقه يعجب الذرع يغضب به الكفار وعد الله الذين امنوا وعمل الصالحات منهم مغفرته واجر